مقابله وهو المرجوح يقال له الشام مثال ذلك مر وضي الترمذي والنسادي وابن ماجر من طريق ابن عييمة عن عمر بن دينار عن عو سجد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع والت إلا مولا هو أعتقى الحديث وتانا ابن عيينة على وصه ابن جريج وغيره وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن ديلار عن عمرو سجده ولم يذكر ابن عباس قال ابو حاتم محذور حديث ابن عيينة انت عنه فحماد بن زيد من اهل العداله والضبط ومع ذلك رجح ابو حاتم روايه من أكبر منهم اكثر عددا منهم وعرف من هذا التقرير ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما هو اولى منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح وان وقعت المخالفه مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر مثاله ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو اخو حمزه بن حبيب بن زياده المقرب عن ابي اسحاق عن ابن اعزائي بن خريف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج وصام وقر الضيف دخل الجنه قال ابو حاتم هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف وعرف بهذا أن بين الشاذ والممكر عموماً وخصوصاً من وجه لأن بينهم اجتماعاً في اجتراط مخالفة وافتراقاً في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوء والممكر رواية ضعيف وقد غفل من سو بينهما والله تعالى أعلم هذا ما ورد في كلام الحافظ من حجر عليه رحمة الله في هذه المسائل وهي اذا اختلف الرواة في الحديث واختلفت رواياتهم ذكر ان الحديث قد يسمى بالمحفوظ وقد يسمى بالمعروف وقد يسمى بالشاذ وقد يسمى بالمنكر على حسب ما يقع فيه من الاختلاف قال اول قال في اول هذه المسائل فان خالف بارجح منه لمزيد ضبطه او كثرة عدد او غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ فاختلاف الروايات لها حالات تارة نجد ان الراوي يخالف من هو اوثق منه واحفظ واضبط وتاره نجد ان الراوي يخالف منهم اكثر منه عددا فعندنا عده حالات الحاله الاولى ان يخالف الراوي من هم اضبط منه او من هو اضبط واحفظ منه واوثق ولا شك ان هذا وجه من وجوه الاعلال والترجيح استعمله العلماء والنقاد واهل الحديث في الدلاله على ان الراوي اذا خالفه من هو اوثق ان الروايه التي نرجحها هي روايه الاوثق روايه الاحفظ روايه الاغبط وهذا كله يستفاد من معرفتي مراتب الروات عموما لا بد ان نعرف مراتب هؤلاء الرواد من حيث الثقه لذلك نجد العلماء عليهم رحمه الله علماء الجرح والتعديل يذكرون للروات الثقات في العموم عده مراتب بعض الروات يجعلونهم في المرتبه العليا كان يقال احفظ الناس اوثق الناس اثبت الناس او يذكر بعده اوصاف وعبارات مكرره كان يقال ثقه ثبت ثقه حافظ الى غير ذلك من الاوصاف التي تجعله في المرتبه العليا والمرتبه الاولى من التوثيق ثم بعده يكون من هو ادنى منهم كان يقال فيه او يوصف بوصف واحد يقال فلان ثقه او فلان ثبت مثلا ومن يراجع مثلا كتاب الحافظ ابن حجر تقريب التهذيب يجده انه رتب هؤلاء الرواد على حسب هذه المراتب فالمرتبه الاولى من التوفيق بعد الصحابه رضي الله تعالى عنهم جعلها لمن قيل فيه اوثق الناس بصيغه افعل افعل التفضيل او كرر ذكر صفه من صفاته ثقه ثقا او ثقه ثبت ثم بعده من قيل فيه ثقه ثم بعده من قيل فيه صدوق ثم ينزل شيئا فشيئا لكن هؤلاء كلهم يدورون في دائره القبول ودائره التوثيق فهذه مراتب الناس فلذلك اعتنى بها العلماء كثيرا وممن ذكر هذه المراتب او بدا في ذكر هذه المراتب الامام ابن ابي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ثم تتابع العلماء بعده بذكره اروته على حسب هذه المراتب لذلك ينبغي معرفته مرتبه كل راوي من الرواة في اي مرتبه هو في المراتب العليا او مراتب دون ذلك ايضا لابد من معرفه شيء مهم جدا في قضيه الترجيح بين الروايات وبين الرواة وهو معرفه مرتبه الراوي في شيخ من الشيوخ معرفه مرتبه هذا الراوي Al-ladihalef, awladi khurif, fi have the shaykh aladi uqturifa alahi. Matalana qul mitala min al-amti al imam al-zuhri alayhi al-ahmetullah. Al imam al-Zuhri wa hij alawa, awu al imam malik awuha walay min al waim al-ahmetullah. Ajn dahu majmu'atum mina talamid wa هؤلاء الرواد لا شك أنهم على مراتب فيهم الثقات وفيهم الضعفاء الثقات أيضا بالنسبة لهذا الشيخ كالإمام الزهري لا شك أنهم أيضا على مراتب نجد من هو في أعلى المراتب حفظا عن الزهري يقال أخفض الناس في الزهري فلان أوثق الناس في هذا الشيخ فلان فإذا اختلف هذا الراوي مع غيره أو خالفه غيره من الرواة ننظر في مرتبة هذا المخالف في هذا الشيخ في أي مرتبة هو إذا كان في المرتبة دون مرتبة ذلك الراوي لا شك أن نقدر ذلك الراوي عليه كالاختلاف الذي يكون مثلا على الزهري كثير ما تاتي هذه الاختلافات في كتب العلوم وكتب الحديث نجد مثلا راوي من الرواة ناخذ مثالا وسياتي يعني ذكر بعض الامثله على ذلك سفيان بن حسين سفيان بن حسين يروي عن الزهري لكنه ليس في المرتبه العليا في الثقه خان سفيان بن حسين الامام مالك نجد ان الامام مالكا هو المقدم في الزهري عند كثير من الائمه لو وجدنا رواية مخالفة للإمام مالك عن سفيان بن حسين لا شك أننا نرجح رواية الإمام مالك عليه رحمة الله فمن هذا الباب يظهر عناية النقاد عليهم رحمة الله بمعرفة مراتب الرواة عموما ومعرفة مراتب الرواة في شيخ من الشيوب الذين تجمع أحاديثهم ويكتر الاختلاف عليهم اذا كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله فان خالف بارجح منه لمزيد ضبط ان يكون ايكون هذا الراوي اضبط واحفظ فاننا نقدمه هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ان يخالف الراوي من هم اكثر عددا منه من هم اكثر عددا منه والراوي الثقه اذا خالف من هم اكثر عددا فإن حديثه يكون معلاً بالمخالفة لأن الواحد أقرب إلى الخطأ من الجماعة روى ثقة حديثة خالفه مجموعة من الرواة لا شك أننا نرجع رواية الجماعة على رواية الواحد لأن الواحد أقرب إلى الخطأ أقرب إلى السهو هذا من حيث العمو لكن هؤلاء الرواة لا شك هذا الراوي الان او مخالفته للجماعه تقع على اشكال احيانا نجد ان الراوي الثقه يخالف من هو اكثر منه وقد يكون فيهم من يساويه في التوثيق قد يكون فيهم من هو اوثق منه قد يكون فيهم منهم انزل منه طبعا اذا كان في هؤلاء رواه من هو اوثق منه لا شك ان الترجيح يكون للروايه الاوثق من جهه وللروايه الاكثر من جهه لان وجدنا ان هذا الراوي الثقه الان خالفه يعني رجحنا الروايه المخالفه ب قرينتين Dalala al-Afadiyya wa dalatul aqariyy, Khaliat al-Afadiyya wa khaleinat al-aqhari al-Afariyah. Wajadnamanhu wawzaq minhu, wajidnamanhum akfar minhu. Ida tesawa huna la shaqanana nula jih bil aktariya. Tasawa huwa mankala humatalan, wajad narawiya na wlawiah, yusa wunahufi altiha, wahuwa Halul Ukrah Annana Najid anahaulayabawati jamiyan hum du nahufi at tawti Huna la shaq yqadif al-nuqad fi ayyya riwayati arjah, yungguruna ila kara ilukra ayana kadiura jihuna riwayat al-wahit ala riwayati al-aqar y na miajidun anhaula al aksar messalam nya الراوي الثقه اذا كان في اعلى درجه التوثيق كامام مالك مثلا لو خالفه جماعه من الروايه هم دونه في الثقه قد يكون فيهم من هو متكلم فيه او ذكرت له اخطاء او صدوق له اوهام وخالف الإمام مالك يكونون جماعة مثلاً ثلاثة أو أربع يخالفون الإمام مالك نجد أن بعض أهل العلم يرجحون رواية الإمام على رواية الجماعة إذا ليس كل ما وجدنا جماعة من الرواة خالفوا راوياً نرجح رواية الجماعة بل لا بد من النظر في مراتب هؤلاء الرواة في مراتبهم من حيث العموم فيما قيل فيهم من جرح وتعديل وفي مراتبهم في الشيخ الذي اختلف عليه ومرتبة هذا المخالف فإذا وجدناه أنه أوثق الناس فهنا لا بد من استعمار قراء أخرى قد نرجح رواية الواحد على رواية الجماعة وقد نرجح رواية الجماعة على رواية الواحد ولذلك حرص أئمة النقد عليهم رحمة الله وعلى الله على جمع الطرق للاحاديث ومعرفه الروايات المخالفه والروايات الموافقه هذا كله من اجل ترجيح الروايات عند الاختلاف الوقوف عند دلائل الترجيح هل هي الاكثريه هذه هي الحفظيه او هناك خراء اخرى تدل على ترجيح هذه الروايه على الروايه الاخرى مثلا الذي يقرأ في علا الإمام الدالا قطني عليه رحمة الله في هذا الكتاب في أو منهجه فيه أنه يذكر الاختلاف على الرواد وعلى الشيوف ويذكر كل الروايات التي يمكن أن يقف عليها أو وقف عليها عليه رحمة الله يذكر الراوي أن هذا الحديث اختلف فيه على فلان رواه فلان وفلان وفلان حسناً كذا ورواه خالفهم فلان وفلان ورواه كذا فيظهر هذه الاختلافات من اجل الوقوف على الطرق الوقوف على المبخالف والمبخانف ومن يعني اولى بالترجيح في مثل هذه الروايه تستعمل قرائن الترجيح اما الحفظيه اما الاكثريه اما قرائن اخرى كثير وهي كثيره جدا ولا تعرف الا بتتبع الطرق وتتبع احوال هؤلاء الروايه في تراجمهم في كتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ يقف الانسان على ما يمكن ان يجعله قرينه ترجح له هذه الروايه على روايه الاخرى وهناك وجود الترجيح الكثير وقرائن الترجيح كثيره جدا ليست هي فقط المجرد الاحفظيه والاكثريه ولذلك نبه الحافظ ابن حجر 판 لمزيد ضغط او كثرة عدد او غير ذلك من وجوه الترجيح او غير ذلك من وجوه الترجيح احيانا قد نجد ان روايات مختلفة ومتكافئه من حيث مراتب هؤلاء الرواة او من حيث عدد هؤلاء الرواة لا شك انهم يستعملون قراء اخرى يبحثون عن قرائن اخرى لترجيح روايه على روايه واذا ترجحت روايه على اخرى فتسمى الروايه الراجحه بالمحفوظه فالراجح يقال له المحفوظ رجحنا هذه الروايه وخطانا روايه اخرى هذه الروايه الراجحه نسميها بالمحفوظ وهي الروايه الراجحه ويعبر عنها بتعبيرات متعدده يدل على ترجحها احيانا يقولون والصحيح كذا احيانا يقولون والمحفوظ كذا وغير ذلك من العبارات التي تدل على ان هذه الروايه الراجحه ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ مقابله اي الروايه المخالفه والمعله التي اعلها الناقد وهي المرجوحه تسمى ب الشاد تسمى بالشاد أيضا هذه الرواية قد نجد أن العلماء والنقاد يطلقون عليها تسميات أخرى غير الشاد أحيانا كما سيكون بيانه قد تسمى بالمنكر أحيانا يقولون وهذه الرواية خطأ أو وهم أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها النقاد ولذلك يقولون أو مثل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله للمحفوظ والشاد بهذا المثال الذي معنا قال عليه رحمة الله مثال ذلك ما رواه التلمذي والنسائي وابن ماجا من طريق ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولا هو اعدقه هذه الروايه الان مسنده موصوله رواها ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن عبد الله بن عباس ان رجلته في على عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتابع ابن عيينه على وصله ابن جريج وغيره وجدنا انه تابعه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عند النسائي وايضا حماد بن سلمة عند ابي داود والطيالسي والطحاوي في شرح المشكل والحاكم في المستدرك نجعل لهم رموزا حتى يعني مبابه الاختصار ايضا محمد بن مسلم الطائي في عند الطبراني في المعتبر الكبير ايضا وهيب ابن خالد عند الطحاوي في شرح المشكل ايضا يحفظك الله حماد بن زيد عند الطحاوي في شرح المشكل لكن هذه نضع عليها استفهامات لان الذي خالف كما ذكر قال وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس يعني جعله نعم مرسلا الروايه المرسله عوسجه مولى عبد الله بن عباس رواه محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجه ان رجلا توفي فهو مرسل حمد بن زيد الان عند البيهقي في السنن الكبير لكن مر معنا انه رواه مثل روايه الجماعه حمد بن زيد ايضا تابعه روح ابن القاسم عند البيهقي في السنن الكبير اذا الان عندنا روايه الجماعه رواوه مسندا موصولا خانهم محمد بن زيد وايضا روى ابن القاسم ذكر الحافظ ابن حجر قال قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينه المحفوظ حديث ابن عيينه وهو موصول ابن ابي حاتم ذكر هذا الحديث في العلل يقول سالت ابي عن حديث رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجه مولى ابن عباس ان رجلته في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع والفا الا مولا هو اعتقه الحديث فقلت فقلت له فان ابن عيينه ومحمد بن مسلم الطائفي يقولان عن عوسجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي روايه الاولى ابن عيينة و محمد بن مسلم وغيرهما قال فقلت ذهو اللذين يقولان ابن عباس محفوظ يعني يساله الذي يقول ابن عباس ويذكره موصولا هل هو محفوظ قال نعم نعم قصر به او قصر حماد بن زيد قلت لي ابي يصح هذا الحديث قال عوسجه ليس بالمشهور це є ще інше. Ось умов uma місце. Такі лето є випалювати у Мухамедlance зайді вreibіта викона со Фоми Р indи Зайд. 它 нав�� Pretty Edition. Цей рівня вивтома витралася за свій мавій ісця. Ти цошці створ aveм дозавий людnі. З protestаючи зоку Мухфійця, колає? من هنا أخذ الحافظ بن حجر وقال قال أبو حاتم المحفوظ حديد ابن عيين اختصر كلام أبو حاتم نرجع إلى رواية حماد بن الزيد الآن حماد بن الزيد وردت عنه روايتان رواية مثل رواية الجماعة ورواية التي خالف فيها الجماعة هذا طبعا لو جاءت هذه الروايه كذلك هذا دليل اخر وقرينه اخرى على ترجيح روايه الجماعه لان الراوي ترف عليه احيانا يرويه مرسلا واحيانا موصولا احيانا يوافق الجماعه واحيانا ينفرد هذا دليل ان روايه الجماعه موصوله لكن اذا وجدنا ان اهل النقد ابي حاتم وابي سرعه والامام احمد والبخاري ذكروا عن رجل او عن راو رويه من الروايات ثم وجدنا في واقع هذه الروايه عندنا خلاف ما يذكرونه لابد من ان ندقق النظر في هذه الروايه اما ان تكون هذه الروايه مثلا لم تثبت عنه لابد من دراسه الاسناد الى حماد بن زيد وان من يكون شيء فيه يعني نوع تساهل في ذكر هذه الروايه هنا مثلا الذي روى هذه الروايه من الطحاوي في صحيح المسلم لما جاء الى روايه وهيب بن خالد قرن بها روايه حماد بن زيد فقال الراوي حدثنا وهيب بن خالد وحماد بن زيد وذكرها موصوله فهنا فيه احتمال وهذا يكون كثيرا في مثل هذه الروايات انه اذا عطف راوي على اخر ان يحمل روايه احدهما على الاخر هي روايه وهب بن خالد جاءت موصوله لكن روايه حماد جاءت مرسله الا ان الراوي لم يفرق بين هذه وتلك حمد روايه حماد روايه حماد على روايه وهب ولم يفصل لم يفصل انما ذكرها كانها موصوله وهي في حقيقتها مرسله لان اهل النقد ووجدت روايه الروايه المرسله في مصادر اخرى فلذلك حماد بن زيد هو الذي خالف الجماعه هو الذي خالف الجماعه Abuhati M alayhi Rahmatullah Alla riway Hammad ibn Zayd Wara Jaha Riwayat al-Jama's. Ma'ana Hammad ibn Zaydin min al-Pufa i Fiqatil Atbat Illa Anna riwayat al-Jama'ati al-Mukharifa' Arjah, Fihim Amtar ibn ibn alya, wawatih minun kapina se iadan fiamr ibdina, وحماد بن سلمة وغير هؤلاء فكثرتهم وبعضهم من اوثق الناس في عمرو بن دينار يجعل هذه الروايه ارجح من روايه حماد ابن زيد لكن هل لان ابن حجر ماذا اراد ان يمثل يمثل لي الشاذ والمحفوظ المحفوظ نعم جاء في كلام ابي حاتم тому що це питається, що ця рівня махфу�а? Він сказав, що ця рівня махфу�а. І це знається, і багато, в розповіді, що ця рівня махфу�а і всі ці рівня махфу�а до цього. Вони розповідні рівня і називають її махфу�а. Але ця рівня та рівня про هذا المثال انه عبر بالشاذ لهذا المثال وتعبير العلماء او النقاد للحديث او تعبيرهم عن الحديث بانه شاذ هذا قليل ونادر نعم جاء في كلام بعضهم جاء عند الامام الشافعي كما تقدم معنا انه قال ان الشاذ هو اليروي الثقه ما لا يرويه ليس الشاذ اليروي الثقه ما لا يرويه غيره انما الشاف ان يروي الثقه ما يخالف به الناس وهذا تقدم معنا في ذكرنا لشروط الحديث الصحيح ولكن هل النقاد عبروا في كلامهم عند النقد وعند تعليل الاحاديث بالشاذ هذا نادر وقليل ويحتاج الى بحث وجمع لمن كان يعلل الاحاديث ويسميها بالشد ويسميها بالشد وفي هذه روايه لان تعليلهم للاحاديث احيانا يسمونها بالخطا والوهم ويعبرون بالمنكر وغير ذلك من التعبيرات لكن الشد قليل وسياتي يعني ماذا اراد بعض النقاد ب الشان هذه الروايه الان رجح ابو حاتم فيها الروايه الزائده روايه زائده لان القرينه تدل على ان من زاد ارجح ممن قصر <تصفيق> ممن قصر وتدل على ان الرواات حفظوا اما انهم حفظوا ما لم يحفظ حماد بن زيد وإما أن حماد بن زيدن عليه رحمة الله قصر في هذه الرواية لذلك قال الحافظ بن حاجر عليه رحمة الله فحمد بن زيدن من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه رجح من هم أكثر عددا منه أي أن النقاد لم ينظروا فقط إلى قرينة الأحفظية أن فلان أحفظ الناس أو حافظ إمام أحفظ فق حماد بن زيد ان بالنظر الى قرينه اخرى وهي قرينه الاكثريه وفيهم حفاظ ايضا فيهم حفاظ ايضا بعضهم قد يكون دون حماد بن زيد بعضهم قد يكون يساوي حماد بن زيد فالواحد ولو كان حافظا لكنه اذا خالفته جماعه فنرجح روايه الجماعه نرجح روايه الجماعه لان الواحد اقرب الى الخطا والوهم من الجماعه فاتى حماد بن زيد هنا بالاسناد الناقص لسبب من الاسباب اما ان يكون هذا السبب مؤثرا في مؤثرا فيه يعني كالخطا والوهم فنقول ان حماد بن زيد وهم واخطا واما الا يكون مؤثرا في الراوي لانه قد يقصر بالاسناد لسبب ليس من باب الخطا والوهم اما ان يكون مثلا في باب المذاكره ان يذاكر غيره بهذا الحديث فيذكر الاسناد ناقصا وهذا موجود عند اهله الحديث انهم يفرقون بين ذكر الحديث في المذاكره او ذكر الحديث في الاملاء المذاكرة يتسمح فيها كما قال الذهبي المذاكرة يتسمح فيها ما لا يتسمح في الإملاء والتحديد لأن المذاكرة أن يأتي يا الراوي فيذاكر غيره ما تقول في حديث فلان عن فلان أو في حديث فلان فيذكر بعض الإسناد أو يذكر شيئا من الإسناد أو يذكر بعض المثل قد يسمع الحديث عند المذاكرة فيروى كذلك فيتسمح فيها ما لا يتسمح في الإملاء أو أنه في باب الفتوى مثلا سئل عن هذا الحديث أو سئل عن مسألة فذكر الحديث وقصرت بعض الإسناد أو أنه شك في هذا الحديث هل هو موصول أو هو مرسل فمن باب الاحتياط ذكره مرسلا كل هذه أسباب لأن يقصر الراوي في الإسناد فلا يضعف الراوي بذلك بل يبقى على حفظه لكن هذه الروايه نجعلها مخالفه او نصفها بالشذوذ نصفها بالشذوذ لانه خالفت الروايات الراجحه والروايات المحفوظه ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله وعرف بمنهاب التقرير ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح اي ان الشاذ من الحديث هو مخالفه المقبول من هو اولى منه وعبر بالمقبول حتى يدخل فيه الثقه والصادق حتى يدخل فيه كل من حي في حيز القبول وهو الثقه والصادق فاذا وهو صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن وهم الثقات والصادق اذا خالف الثقه غيره ممن هو اوثق منه او اكثر نسمي روايته شذ اذا خالف الصدوق من هو اكثر او من هو اولى منه واوثق نسمي روايته بالشاذ فيكون المخالف اما من باب الثقه والاوثق واما من باب العدل ف وهذا الذي ذكره الشافعي في تعريفه للشاذ كما تقدم معنا وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح بعد الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ان نجد كل من صنف في الاصطلاح بعد الحافظ ابن حجر يذكرون ان الشاذ هو مخالفه مخالفه المقبول او يعبرون مخالفه الثقه ويريدون الثقه يدخل فيه صاحب الحديث الصحيح والحسن من هو اولى منه او من هو اوثق او من هو اكثر من هو اكثر و روايه المروحه كما تقدم تسمى بالمحفوظ وهذا لا اشكال فيه وقد كما ذكرت ان علماء النقد استعملوا هذا التعبير في كتب الحديث وفي كتب العله ان الاحاديث الراجحه يسمونها بالمحفوظ او يقولون وهذا هو المحفوظ او هذه الطريقه هي المحفوظه او غير ذلك لكن احيانا هذا التعبير بالمحفوظ سواء جد ان المخالف قد يكون ثقه وقد يكون ضعيفا ان المخالف لا يشترط عند ائمه النقد ان يكون ثقه بل احيانا قد يعبرون بالمحفوظ ولو كان المخالف ضعيفا ولو كان المخالف ضعيفا ولم يقيد بمخالفه الفقهاء او المقبول بل توسعوا في ذلك وكذلك الشاذ يستعمل يستعمل يستعمل له عده الفرض كما ذكر يستعمل له الوهم والخطا يستعمل له المنكر وغير ذلك من الالفاظ الكثيره وفي لم ينتشر عند العلماء هذا النوع او التعبير بالشدود او بالشام في كتب النقد وكتب التعليم هي قليله جدا او قد تكون نادره Інна маладі ляга в карамін киммем із шефірі, і западал нахана ⁇ йвань ляга в карамін киммем із Тервіді, ляма ⁇ абрафа ⁇ хадити ⁇ Хасан, ⁇ хадити ⁇ хадаху ⁇ шолоб, ⁇ мадафал ⁇ хадити ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ хадаху ⁇ ان لا يكون الحديث شاذا لكن ما مراده بالشذوذ هنا هل هو الخطا عموما بحيث هذا الخطا يكون سببه مخالفه الراوي لغيره او تفرد الراوي بروايه واخطا فيها ولو لم يخالف الحافظ ابن رجب فهم من كلام الامام الترمذي عليه رحمه الله انه يريد من هذا الشرط الشاذ الذي عرفه الامام الشافعي او الذي ذكره الامام الشافعي لذلك قال والظاهر والظاهر انه اراد بالشاذ ما قاله الشافعي وهو ان يروى ان يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه الظاهر انه يريد بالشاذ ما اراده الشافعي لكن الكلام ايضا فيه احتمال فيه احتمال أنه قال أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا وهذا اهتمال أن لا يكون فيه خطأ أن لا يكون فيه خطأ ولو لم يكن هناك مخالفة قال وأن يروى من غي وجه نحو ذلك وإن كانت كما ذكرت أن الحافظ بن حجر قال الظاهر مع كلمة الظاهر أيضا توحي بأن الأمر ليس فيه يقين ليس في يقين الظاهر انه اراد ما ارى ما ذكره الامام الشافعي عليه رحمه الله ورد مثلا الشذوذ عن بعض اهل النقد كعلي بن المديني عليه رحمه الله ذكر روايه ووصفها بالشذوذ وهي روايه ليس فيها اختلال انما فيها تفرد راو واخطا في هذه الروايه لان الخطا قد يكون سببه التفرد او دلاله العله قد نجدها بمجرد التفرد مما لا يحتمل يكتمل تفرده وهذا تقدم معنا او اشرنا اليه وسياتي ان شاء الله مثلا حديث ذكر او حديث يحيى بن ابي كثير عنا بسلمه في عبد الرحمن ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره ان وساله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قلت ارايت اذا جامع الرجل امراته ولم يمني قال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويقصد ذكره سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسال عن ذلك علي والزبير وطلحه و ابي بن كعب فامروه بذلك هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقوب بن شيبة سمعت علي بن المدينة وذكر هذا الحديث فقال إسناد حسن ولكنه حديث شاذ غير معروف لكنه حديث شاذ غير معروف ثم قال قال علي وقد رؤي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب أسانيد جيال أنهم أفتوا بخلافه ذكر قرينة أخرى هذه الرواية فردة بها الرأي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 غير واقع على القلب وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر هنا ذكر المخالفه ذكر المخالفه اذا قد يستعمل من خلال هذين المثالين قد يستعمل النقاد الشذوذ ويريدون بها خطا الراوي لما خالفه غيره قد يستعملون الشذوذ ويريدون بها ان الراوي اخطا ولو لم يخالف ولم ولو لم يخالف اذا رجعنا الى مبحث الصحيح الذي تقدم معنا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله لما اشترط عدم الشذوذ في الصحيح وعرفه اشار هناك لان له تعريف اخر قال له تعريف اخر ان الشاذ له تعريف اخر غير الذي قرره الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله وهو مخالفة الراوي لمن هم أكثر أو من هو أوثبت أشار له أن له تعريفا آخر هذا التعريف الذي أشار إليه هو وهم الراوي إذا انفرد خطأ الراوي ولو انفرد يعني من غير مخالفة من غير مخالفة إذا تفرد الراوي بالحديث وهو ممن لا يعتمن تفرده وخطأه أهل النقد فهذا أيضا يسمى بالشاذ عنده وهذا أшар إليه ابن حجر وهذا عده الحاكم من الشاذ فذكره في نوع من الأنواع قال ذكر النوع الثامن والعشرين من علوم الحديث هذا النوع منه معرفة الشاذ من اللواية قال وهو غير المعلوم فإن المعلوم ما يقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راوين أو أرسله واحد فوصله واهم فأما الشجوذ أو فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقان وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة فانذكر المعلل أو المعلول ويجوزه في اللغة أن يقال معلول وليس كما قال ذهب اليه النووي انه لحن وابن الصلاح قال انه مردود بل وجد في كلام اهل اللغه المعلول ومن حيث اللغه يعني المبحث اللغوي انه يجوز ان يقال حديث معلول او حديث معلول كما استعمله اهل الحديث فيقول ان هذا الشاذ ليس هو المعلول لماذا لان المعلول او المعلم يعرف باختلاف الروايات ومعرفة طبقات هؤلاء الرواة ومراتب هؤلاء الرواة فنرجح الروايه اما بالاوثق ونرجح الروايه اما بالاهفظ او قالنا من قرائن اخرى قال الشاب لا هو ليس بالمعلول لانه يحتاج الى دقه نظر يحتاج الى تتبع ومعرفه بحال الراوي لانه يتعلق بتفرد الراوي فقط بالروايه راوي ثقه تفرد بها هذه الروايه وخطئ في هذه الروايه كيف يخطئ في هذه الروايه وهو ثقه لابد من قرينه لابد من دليل انه اخطا في هذه الروايه فلا شك ان هذا من ادق علوم الحديث ومن ادق علوم العله لذلك يعني تعالىه نوعا اخر غير المعلول فالمعلول لا شك انه لا يمارسه الا النقاد لكنهم قراء واضحه قراء واضحه مثل الذي تقدم معنا جماعه جماعه خالف واحدا فنرجع روايه الجماعه لكن هنا ليس هناك مخالف راوي تفرد بحديث وهو اللقاء لماذا لا نقبله لا نقبله لانه لاح واتضح للناقد بانه في تفرده وقع في الخطا قد لا يستطيع ان يعبر عن هذا الشيء لكنه يخطئهم لان مثل هذا الراوي قد لا يتحمل ان يتفرد بهذه الروايه عن هذا عن هذا الشيء ويستدل لذلك باشياء كثيره ايضا جاء من هذا الكلام وهو قضيه تفرد الراوي وتخطئته ونسميه بالشان جاء ايضا عن الخليل و لا شك أن هذا الساد يطلق على التفرد عند العلماء ويطلق على ما قرره الحافظ بن حجر أيضا في قضية المخالفة في قضية مخالفة الراوي لغيره فيطلق على هذا وذلك إذا لاح للناقض أن الراوي قد أخطأ في هذه الرواية فيعل هذه الرواية ولو تفرد بها الراوي لذلك يقولون تفرد به فلان ولم يتابع او فلان لا يتابع على هذه الروايه فيعبرون بتعبيرات مختلفه ابن الصلاح حكى هذين المذهبين الله هذين الامرين لما ذكر تعريف الامام الشافعي عليه رحمه الله الذي يقيد الشدود ب وجود المخالفه حتى ما فهمه من كلام الحاكم ومن كلام الخليل انهما يريان ان مجرد التفرد شدود وانا لا شك لا نريد ان ندخل في هذه القضيه او في فهم ابن الصلاح هو فهم من الحاكم والخليل مجرد التفرد شدود لكن الحاكم والخليل لا يريدون مجرد التفرد تفرد من لا يحتمل مثله التفرد لذلك يعدونه لذلك لما جاء في الرد عليهم او رد عليهم افراد الصحيحيح الاحاديث الافراد التي جاءت في الصحيح كيف نسميها شذوذا نعم هذه لا نسميها شذوذا لان الراوي لم يخطئ في هذه الاحاديث الذي نسميه شذوذا هو هو خطا الراوي اذا تفرط ما وقع فيه الراوي في الوهم والخطا وسبب ذلك تفرده عن هذا الشيخ وهو لا يعتمد منه هذا التفرط في يظهر للناقد انه اخطأ في هذه الروايه فيعلم هذه الروايه فبعد ان ذكر معنى الشذوذ قال الحلقاده بن الصلاح فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب ائمه الحديث يوين لك انه ليس الامر في ذلك على الاطلاق الذي اتى به الخليل والحاكم بل الامر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول اذا فرد الراوي بشيء نظر فيه يعني هذا كلام تفصيلي بن الصلاح هو تفصيل جيد لكن فهمه لكلام الحاكم فقط الذي ينتقد فيه قال اذا فرد الراوي بشيء نظرا فيه فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو اولى منه بالحفظ بذلك واضبط كان من فرد به شاذ مردودا هنا ذكر حاله المخالفه التي ذكرها الشافعي والتي حررها الحافظ ابن حجر وجعلها هي المعتمد في تعريف الشاذ قال وان لم تكن فيه مخالفه لما رواه غيره وانما هو امر رواه هو ولم يروه غيره هنا جاء الانفراد او التفرد قال فينظر في هذا الراوي منفرد فان كان عدلا حافضا موثقا باتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم ينقد ولم يقدح الانفراد فيه اذا هذا شيء اخر اذا فرد الثقه الضابط نقبل هذا التفرط كافراد الصحيح الحديث الحديث الغرائب في الصحيح الحديث الاول والحديث الاخير في صحيح الامام البخاري فرض قليل فنقبل هذا التفرق قال كما فيما سبق من الاثره الذي رد بها على الحاكم والخليل قال وان لم يكن ممن يوثق بحضه واتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له متزحا له عن حيز الصحيح إذا كان ليس في الدرجات العليا من التوثيق انفراده أنزله إلى درجة أخرى وهي دون الصحيح قال هم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ المقضاب المقبول فالرده استحسن حديثه ذلك ولم نحضه إلى قبيل الحديث الضعيف إذن اذا وجدنا انه نزل درجه عن الصحيح اذا كان يقرب من صاحب الحديث الصحيح وهو من الصدوق نجعل حديثه حسنا نقبل حديثه وله تفرد به هذا حال اخرى اذا نريد ان نحفظ هذه الحالات لاننا نحتاجها فيما بعد الحاله الاولى هي المخالف الذي خالف هذا شاب ولو كانت ثقته الحاله الثانيه ثقته ضابط هذا يقبل الحاله الثالثه الذي نزل عن الثقه الضابط الصدوق اذا كان قريبا من الثقه فنقبله ونجعله حسنا الحاله الرابعه قال فان كان المن... آ... وان كان بعيدا من ذلك رددنا من فرض به وادتن من فرض به وكان من قبيل الشاذ المنكر اذا كان بعيدا عن الصدق وبعيدا عن الثقه لا شك انه يكون قريبا من الضعيف ماذا سماه الشاذ المنكر الشاذ المنكر هذه نحتاجها ايضا فيما بعد اذا هذه المرااتب التي ذكرها ابن الصلاح عليه رحمه الله ثم قال فخرج من ذلك ان الشاذ المردود قسمان الشاذ المردود عند ابن الصلاح قسمان احدهما الحديث الفرد المخالف والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقه والضبط ما يجعله جامرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكاره والضعف اذا عنده الشاذ قسمين القسم الاول المخالف والقسم الثاني المنفرد الذي لا يتحمل تفرده وجعله قريب من الضيعا وسماه بالشاذ المنكر سماه بالشاذ المنكر هذا الذي ذكره ابن الصلاح عليه رحمه الله من التفصيل هو الذي مشى عليه من جاء بعد ابن الصلاح كالنووي والعراقي وابن كثير والذهبي وغيرهم الا ان ابن حجر عليه رحمه الله جعل الشاذ مقيدا ومقرونا ب المخالفة جعل الشاب كما قرره هنا في النزعة واعتمده في النكة أيضا وسيأتي ذكر كلامه فيه تفصيل لكن جعل الشاب لا بد أن يكون مقرونا بالمخالفة لذلك ذكر الحالة الثانية بعد ذلك وهي مخالفة الضعيف مخالفة الضعيف فقال وان وقعت المخالفه مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر هذه الحاله الثانيه ان يكون المخالف ضعيفا في الاولى ان يكون المخالف مقبولا في بعض او صدوحا الثانيه ان يكون ضعيفا ذهب الناقد من حذر الى ان الروايه الراجحه تسمى ب المعروف اذا خالف من حيث اذا خالف من هو ارجح منه من حيث الثقم او حتى من حيث الكثره ايضا تسمى هذه الروايه الراجحه بالمعروف والروايه المرجوحه تسمى بالمنكر تسمى بالمنكره اورد لذلك مثالا فقال عن ابي حاتم قال ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب في النسخه ضبطت ثاني يروي حبيب ايضا حبيب ابن حبيب وهو خطا هي حبيب ابن حبيب قال هو اخو حمزه ابن حبيب الزياتي البغرا عن ابي اسحاق عن العيصاله بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه قال الحديث هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقفا وهو المعروف هذا الحديث كما ترون في سجلات الاسناد رواه ابن ابي شيبه كما في مسنده كما في المطالب العاليه وابن عدي والطبراني من طرق عن حبيب بن حبيب ان ابي اسحاق السبيعي عن عيزار بن حريث عن ابن عباس مرفوعا عن ابن عباس مرفوعا حدث ربي ابن حبيب محمر بن راشد فرواه في الجامع ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان والحرب في اكرام الضيف عن ابي اسحاق عن العيزار عن ابن عباس لكنه موقوف اذا هنا الخلاف بين الرفع و الوقف ايضا عمار بن رزيق وهو ثقه من رجال مسلم عند الحرب في اكرام الضيف رواه عن ابي اسحاق عن العيصار عن ابن عباس موقفا اذا هذا فيه خلاف بين راويين ثقتين وراوي ضعيف وراوي ضعيف نريد ان نقف على كلام هو ذكر هذا المثال عن ابي حاتم الحفد ابن حاتم والاصل اذا قال قال ابو حاتم في تعليل الاحاديث ما ظننت هذا الكلام يكون كتاب علل الحديث لابن ابي حاتم خاصه انه قال ما رواه ابن ابي حاتم من طريق فلان ولم ينسخ الكتاب لكن الاصل وما ظننت هذا الكلام ان يكون في العلل في علل ابن ابي حاتم لم يأتي ذكر أبي حاتب في هذا الحديث إنما ابن أبي حاتب سأل أبا زرعة سأل أبا زرعة قال وسئل أبو زرعة قال وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ذكره في آخره قال قال أبو زرعة هذا حديث منكر إنما هو عن ابن عباس موقوف هكذا جاء الكلام لا هو من قول ابي حاتم ولا ذكر فيه كلمه معروف ولا ذكر فيه كلمه وهو معروف كما قال ابن حجن لكن المنكر موجود كلمه المنكر موجود وبالنظر الى المخالف او المخالف وهو حبيب هذا ضعفه جمع من اهل العلم ووهاه ابو زرعه الرازي لذلك قال وسط حديثه هنا بان جاء وخالف جماعه من الثقات وهم معمر بن راشد وعمار ابن رزيل فحديثه على ذلك يكون ممكن كلمه ممكن لا شك انها تصدق على هذا المثال والذي جاء به الحافظ ابن حجر وهو مخالفه الضعيف لمن هم أو Auman Huhum Akha Adatan Fatusama bin munkam Lakin a Tabir bin munkam lam yuhayid hur ulama fakat alamukhalafati a bay. Bel yatun bihala tabir ala riwayat al baifi sawa an khalam awam وتطلق حتى على روايه المنفرد اذا اخطا المتفرد ولو كان ثقه اذا اخطا احيانا يقولون هذا حديث منكر فيطلقون على مجرد خطا الراوي انكار وهذا استعمله الامام احمد وابو حاتم وعلي بن المديني والبخاري وكثيرا من اللقد يستعملون لفظ المنكر سواء من مخالفه او من غير مخالفه حتى ولو كانت لروايه الثقه أو رضيتي المقبول لكن الذي جرى عليه الاصطلاح بهذا الحافظ بن حجر أن المنكر لا يطلق إلا على مخالفا الراوي الضعيف لمن هو أو كب لذلك قال وعرف بهذا أن بين الشاب والمنكر عموما وخصوصا من وجهه لأن بينهم اجتماعا في اجتراض مخالفة وافتراقا في أن الشاذ ذا رواية ثقة أو صدو والمنكر رواية ضعيف وقد غفل من سو بينهما والله تعالى أعلم أي بهذه الأمثلة التي ذكرها الحافظ بن حجر يظهر من أن الشاذ والمنكر يجتمعان في ماذا في المخالفة ويفترقان في كون الشاذ رواية المخبول رواية ثقة أو الصدو والمنكر رواية صدو الضعيف فلذلك كان بينهما عموما وخصوصا عموما في اجتماعهما في المخالفه وخصوصا من وجه ان هذا روايه المو... الضعيف وهذا روايه الثقه او روايه المقبول هذا مراد الحافظ ابن حجر ثم قال وقد غث من سوى بينهما غث من سوى بين الثابت والموكم ويليق الرد على من على ابن الصلاح على ابن الصلاح لما تقدم في ما تقدم في كلامه انه جعل روايه مد المنفرد الضعيف شاذا منكر لكن روايه الثقه المخالف جعلها شاذا جعلها شاذا اذا لم يثوي بينهما لم يثوي بينهما بل فصل في الامر فصل في تسميه هذه الروايات نرجع الى تقسيم ابن الصلاح قلنا ان ابن الصلاح ذكر في كلامه روايه الثقه الضابط اذا فرد فانها مقبوله باطلاق روايه الثقه اذا خولها هذه يسميها شاذ يسميها شاذ شاذا من نزل عن درجة الثقة والضبط لكن لم يصل إلى درجة الضعف كان قريبا من التوفيق هذه يقبلها وجعلها حسنا إذا كان بعيدا عن هذه الدرجة هذه يجعلها شاذا منكرة يجعلها شاذا منكرة إذا انفرد بالرواية إذا انفرد بالرواية فيسميه شاذا منكرة و <تصفيق> اجمل الحكم كلام ابن الصلاح عليه رحمه الله انه اجمل ذلك في امرين انه خرج بهذا التفصيل ان الشام ثمان <تصفيق> شهر الحديث الفرد المخالف والفرد الذي ليس في ليس في درجه الثقه او الصدوق اذا انفرد بالروايه ولم يكن له ما يجبره فإنه يسمى بشتاب المنكر الحافظ من حجر في النكت فصل أكثر ووافق ابن الصلاح فيما ذكره ووافق ابن الصلاح فيما ذكره أن الشاب لا يطلق فقط على المخالفة وأن المنكر لا يطلق فقط على مخالفة الضعيف قال في رضي على ابن الصلاح ليس في عبارته أي ابن الصلاح ما يفصل احد النوعين عن الاخر لكن ليست قضيه بقدر ما كنا تفصل انما هي فقط في النوع الاخير اما النوع الاول ففصل انه الشر هو الثقه المخالف قال نعم هما مشتركان في كل منهما على قسمين وانما اختلافهما في مراتب الروايه قد خصدوه اذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا احد قسمي الشاه اذا يقول الصدوق اذا تفرد بشيء لا يتابع عليه ولا ولا شاهد وليس له ذلك الضبط الذي يتعد الحديثه صحيحا او حسنا اذا هذا الذي لا يتحمل لا يثمن تفقدوا هذا الذي ذكره ابن الصلاح هذا سماه قال فهذا احد اسمي الشاد قال فان خالف من هذه صفته مع ذلك كان اشد في شذوده اذا خالف كان اشد في شذوده اذا نسمي هذا شاد وهذا شاذ ايضا قال ربما سماه بعضهم منكر اذا هذا ايضا وافق لكلام ابن الصلاح قال وان بلغت تلك رتبه في الضبط لكنه خانك من هو ارجح منه في الثقه والضبط فهذا القسم الثاني من الشام وهو المعتمد في تسميته اذا هو قسم اخر لكن قال هو المعتبر لانه هو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في النس و في النكث ثم تات روايه الضعيف قال واما من فرد من فرد واما من فرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايقه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث إذن أهل الحديث في كثير من إطلاقاتهم يطلقون المنكر على مجرد التفرد الذي يخطئ في تفرده إما أن يكون ضعيفا أو مستورا حالا أو مضاعف في بعض مشايخه دون بعض ولو كان موسخا لكنه مضاعف في بعض مشايخه وإن فرد بشيء لا حل الناقض أنه أخطأ فيه يسميه منكرا يسميه منكرا جاء المخالفة قال وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين إذا خولف ايما نسميه الموكن قد هو المعتمد على راي الاجري فبانا بهذا فصل الممكن من الشذ وان كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد او مع قيد المخالفه اذا في النك جعل الشاذ قد يكون بالمخالفه وقد يكون بدون مخالفه الممكن قد يكون به مخالفه وقد يكون بدون مخالفه اذا كلامه في النك عموما هو موافق لكلام ايه الصلاح في تفصيله الذي فصله لكن جعل المعتمد هو ما قرره في النزهه جعل المعتمد في تعريف الشاذ وتعريف المنكر هو ما قرره في النزهه في هذا الموضوع وسياتينا انه اذا لما ذكر وجوه الضعف في الراوي وجعل روايه الشديد الضعف ولم لم يخال من باب المنكر لكن قال على راي كانه يذهب لغير هذا الراي لغير هذا الراي لذلك قال والثالث من وجوه الطعن في الراوي وقال سياتينا في تحقيق التعديل المنكر على راي ما لا يشترط في المنكر قيد المخالفه لا يشترط في المنكر قيد المخالفه قال وكذا الرابع والخامس فمن فضح زلالته او كثرت غفلته او ظهر فسقه في حديثه منكر يعني ولو لم يكن هناك مخالفه اذا الحاصل ان ابن حجر قيد المنكر بضعف الراوي ولو خالفته وان ابن الصلاح وقبله النقاد ايضا ينطقون المنكر على ضعف الراوي ولو لم يخالفه او لم لم يخالف يخالفه يخالفه وكذلك يطلقون على الخطا المنكر واحيانا حتى ولو كان الراوي فقه لكن يظهر للناقد انه اخفى في هذه الروايه جمله عليها المنكر فالوصف المنكر موجود بكثره في كلام اللقن بخلاف الشام الذي ليس يعني وصفهم بالاحاديث بالشذوذ او ان هذه الروايه شام فهذا قليل ونادر اما المنكر فهو موجود لكن استثناءهم في ذلك ليس شرطا ان يكون بقيد المخالفه قد يكون بقيد المخالفه او بل لا يكون بقيد المخالفه وهذا الكلام حتى لا نفسر كلامهم على حسب ما قرره الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله نعم من جاء بعد الحافظ ابن حجر وذكر المنكر فغالبا لا يريدون بالمنكر الا مخالفه الضعيف مما أو أكثر منه أو أكثر عددا لكن ابو زرعه وابو حاتم او غيرهم اذا وقف المنكر قد جد قيد المخالفه وقل لا نجد قيد المخالفه وهذا الذي اشار اليه السخاوي من ان الحافظ ابن حجر قيد ذلك بالمخالفه حيث قال وكذا فرق في شرح النحبه بينهما اي الشاذ والمنكر لكن مقتصرا في كل منهما على قسم مخالفه تصل فقط على المخالفه وان كان في كلام النقاد لا يوجد هذا القيد نعم قد يوجد وقد لا يوجد لذلك ينبغي يعني على طالب العلم طالب الحديث ان يستقصي استعمالات النقاد لكلمه ممكن او لوصف الحديث بالممكن هل يريدون يعني باطلاعها سواء وجدت المخالفه او لم توجد المخالفه سواء كان الراوي ثقة ام لم يكن ثقة ما مرادهم بالمنكر هل هو مجرد التفرد او التفرد مع الخطا والوهم بعض الائمه عليهم رحمه الله بينوا مرادهم من وصفهم للحديث بالمنكر وما هي علامات المنكر كالإمام مسلم عليه رحمه الله في مقدمه صحيحه لما قال وعلامه المنكر في حديث محدد اذا ما عرضت روايته للهديف على روايه غيره من اهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم ولم او لم تتك تواتفها فاذا كان الاغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله الامام مسلم يتكلم عن عموم احاديث هذا الراوي ننظر في عموم احاديثه اذا وجدنا ان احاديثه في الغالب لا تكاد توافق احاديث الثقات دائما مخالفه فهذا نصفه بالمنكر وهو ما اراد شديد ضعف الراوي شدة ضعف الراوي لانه كثيرا مخالفه للروايه ونستنتج او نستنبط من كثرته مخالفته للروا بانه ليس بحافظ بل هو منكر في الحديث والامام احمد ايضا له تعبير كثير للاحاديث بالمنكر ويريد منها خطا الراوي و وهم الراوي ولو كانت حقا فهذا مراد الحافي بن حجر عليه رحمه الله اذا وصلنا الى انه في النزهه اعتمد فقط ان قيد المخالفه سواء في الشام او في المعتمد اما في النكت ففصل اكثر وان كان اظهر بان او يعني بين بان المعتمد هو قيد المخالفه هذا يعني ما يمكن الكلام عليه في هذا الفصل والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله ايضا المصطلح المعروف عند المتقدمين او عند النقاد يحتاج الى تتبع يحتاج الى تتبع و نعم اخذنا جيد هذا السلاح يعني يستعمل لك انه قديم وهذا وهذا حديد يعرف بكذا او هذا لكن احتاج لتتبع وتفصيل هذا التتبع الذي لكم والله تعالى أعلم